خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخفرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تبلمون فتيلا أينما تكونوا يجريون وَإِنْ تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَقْهُونَ حَدِيثًا